ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محلثاتها وكل محلثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار kàbùkbù ọkùnrin tí wọ́n Allah subhanahu wa ta'ala ni tásasọ́ ni ọmọ yóò wọ́n wọ́n lọ́sùsánàwọ̀ta”rán ni tásasọ́ ni ọmọ yóò mọ̀ subhanahu wa ta'ala àti mọ̀lódó ní لمقتل ففي من حقه امي بوغو ان كان تنبا تنبا سيابو اينو كونوا كما تواسي ورده علي امام ابن واجب رحمه الله تعالى جابات سين كان نوتيناما كشف الغربه في وصف اهل الغربه تونساني ني ابلاتيا كاكاني بي السنه سنه تقيو اون ني اوجانا تو بوكابو سي كوني بي ìrújú àti ìfẹ́kúfẹ́ ọkàn wọn bẹ́ẹ̀ sí ń yi fún wa àwọn àjòjì bí ó sì má jẹ́ láàrin àwọn èèyàn wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí mún orísìí sí àwọn ọ̀rọ̀ sálàfòwà àtàwọn orísìí sí isẹ́ sí wọn ti akole range taqsimu hamalatil ilmi to fe samfani gini nubu an abala inu ti raini taqsimu hamalatil ilmi niwa balai wa salayin ka ka to to sepe bugbe ni to orísìírísìí àwọn tán ń sọ̀rọ̀ ọ̀nà orísìírísìí àwọn tán pẹ̀pẹ̀ sí So orísìírísìí ọ̀tọ̀tọ̀ ní gbogbo wọn hamalatul bọ́n wọ́n jẹ́ So hamalatul teku sí mọ̀ ámàlá tí Hamalatul àìmì ìpín àwọn tán jẹ́ oním فالفاظ so, مترادفه اعم بيقولوا انت جراو نيتوماني اعم و سينونيموسني ومن هذا المعنى الحافظ المرجبي وصو بي ان جي اوه توصل يرمكاي يبقى انت مهمداني و ما رواه ابو نعيم ان انت ابو نعيم ب و ويروه اتنوز ياتوس ان كمل ابن زيد ابن زياد اتدكمين ابن ان علي قال علي بن عبي طالب رضي الله عنه أنه قال علي بن عبي طالب سأقوى الناس ثلاثة يقوى عموانيا ينمتاني وعو سأثاره وعن الحافظ بن رجب نفسه في صلاحي أولي سيدي سيامواتي عموانيا أولي سيدي, سيدي نقايمان الناس ثلاثة ولي علي سأقوى عموانيا ينمتاني وعو أثاره ناتباق قوو كيسي بدوك تبيريني tí ó tọrọ àpàdà sí náà tí a ti alhafi vmurauja su àhílíyàtọ̀lááwòrìyà tí àbò náà rí pé kéèsèé tó ti bèèrè ní ṣọ̀tùgbọ́n in ti alhafi vmurauja tó vẹ́lò nìyà kí wá ni sí ha a átàrù tafẹ́ ní wọ́n a ti gba wọ́n gba àsàríyí wá ní ọ̀nà tó pọ̀ gẹ̀ wọ́n gba kásọ̀pùtù wọ́n gba àsàríyí wá ní ọ̀nà méjì kẹsọ̀ọ̀nà tó pọ̀ gẹ̀ ṣùgbọ́n wọn ma pọ̀ láàrin àwọn olùmò púpọ̀ ima ko si e yafelema e yafelema fe eyan sai fe ma ba e yon sai ba afarin nure ina bi kawo jamiu bayanil alim wa fadlihi هو النوري ما كان ترى الخطيب ترى الخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه اللي هو النوري ما كان ا نعيم انا وجاد انو حليه الاولياء انو تو بقى انو اول ما وان ما اثروا سو ما صار انا مجينا لو بقى انا مجيناني سمع عن تو غاوى اقلبون نا غاوى من طريقي ابي نعيم لكي وجبناتي ابو نعيم تغاوى حديثه و ناني اوان حديثه الخطيب البغدادي اوانا نعيم نا غاوى منهم تيران والفقيح والمتفقه رواه شيء اثاري شيء ان تولى العافيه عن ابيك سين تولى العافيه تبانو واني تو غوا عين كمه ابن زياد تبانو ار بي ام علماء وانت جراح اراوي ابن حبان ان سنوا كمه زياد مني من المفردين في علي ننه اول كجالا ثانيا او تو ما نكوجا الانق عليهم ومن ممن يروي عنو المعضلات اوا تو معضلات ولا تدريني كيما غبالو كل المعضلات بي تا با غببي نينو علم المصالح ان تقول معضل والمعضل, والمعضل الساقط منه اثنان wọl mọ́dọ̀lú àṣíká àkétó minnei 59 ìdánkùnrin mọ́dọ̀lú ni tó se pé ọ̀rọ̀ oí méjì wọ́n o sí inú ríwáyà yìí ọ̀rọ̀ oí méjì ti gékó nínú ríwáyà yìí ó wá tó tẹ̀léra wọn tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ mejeji totelira won wona wona yoko won sinu won gekonu won gemakonu riwaya ona keni mu'dhal ninu istirah ama hadis suban ba ibramina itum to to je aslu ni ibramina watuma lu mu'dhal hu al munkar wa man lu mu'dhal hu سو كذلك قال الامام الذهبي يما سلالين في مصالح الحديث سو اتان او اول الحافظ ابن حجر انه تراون سو المعضل ومن لهون المنكر مبني انت يا الامام ابن حبان انت ابن حبان لرو بنيه ابن حبان انت ابن حبان نيبي ا الم... آه... مما يروي عنه المعضلات لا را موط ما ولا تدعي ان تغريروا بلمعضلات بي او بي المنكر المنكر الحديث المنكر اي حديث ونسمي المنكر ا آه... حديث المنكر والمنكر الفرد به راو ودا تعديله لا يحمل التفحد الحديث المنكر ني حديث رزبي تو حديث با ولا توโด ين كان تو با ولا توโด ين كان علي غبا حديث ين ولي تو با جي بي طريقو اتودين ين كان لا تي وا حديثو سي بي تو با ولا توโด ين ين كان ايون لي غرا لي كوكو ني ايون او سي ماو èyàn se máa wá tórukù tó wá sọ àhíhì jari tẹyàwó fi rí pé olálàáfíà ni so kẹ́ tẹ́yàwó wá àmàmé ìfẹ̀kúnkùn ara ṣadísol mọ́ǹkà rárá so a ṣadísol mọ́ǹkà ọmọ ni a ṣadísòsẹ́ tó gbé ya bí gẹ́gẹ́ bí a والطعن اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك أو فخش غلق من ابي غفله ابي فسق او ان كان مجتهدا ولم ينفع كي حديث ينجم فسق او ان كان مجتهدا ولم ينفع كي حديث ينجم ان كان تيابا مانسي عاصي تو لاغبرا تيابا تيابا تو با فورو فوراني نتو تي فسق تو فاسق اما حطينا باب و واطراه يا باب باب الحديث واه ما به منكر سو so, حبان وصفه ممن يروي عنه المعضلات منكر الحديث جدا ان ابن حبان قال منكر الحديث تتقى و لا يحتج به انه ليس انه ليس en yo le fise eric so baka na kumay ah ari pe ibn ma'in won wasako won wasa won wasako kumay ibn zayyad chugwa ento al bákanáà to tó tún gbà wá látọ́dọ̀ kòmòyìn: Abdurrahman ibn jùndùb. ìbìna òṣìbárań wọ́n fi ó kọ wọ́n sínú àṣìkòt. wọ́n fi ó kọ wọ́n fi sínú àṣìkòt. a يريد انفيو كو عبد الرحيم بن جندل شنو اثقاته كين؟ الامام ابن حبان وني برينسيبل كان وني اوفن كان تا الحال, so مجهول الحال so مجهول so بي مجهول العين كان صو تي بي مجهول mo mangba pe al asl fil muslim al adala wa huwa thiqah rabani mo tigba pe sikori to majhooluni mo mangba ti awon ulama ton se istidlal ok ki on pada wo gban ti rawon wo dada awon ti rawon ya la sahihi wa nani abi ufitamante le pe al asruf al mulk wa isi bennu awon ti alimam ibn hibban pe ni majhul ti awon olumo pada ri won ti won ja ro ha won so won o fi ko da lara awon kan ton mo mu alimam ibn hibban sini e pe ko ida pe al-aslu fil muslim al-adalah e pe ipi de fu muslimin in to fa to se pe a no yin al-muhiban pe ni majhul lawa lawa bo mi on paari mo lo po lo ko te re pe so hadith e woni da ke lori hadith ma won o to an ibuka ta sawon ta ma halu laa won wa wasaqo ti se اوراوي اولودودوري توري پوجي ماجهولي توري پوجي ماجهولي نينو تيراوان اون ني عبد الرحمن ابن جندبي سيوالي عبد الرحمن ابن جندبي ابن حجر انه التهذيب عن وقت para جراح عليه اا الامام ابن حجر وقت para و سي ابن ابن ابن Wa bu, wa ni awan bo mi awan pana ko ni majuhuli so a enere keta o isnadi o ni as-samali as-samali o ko wani yanje a bo ni elenje biyo ba ti e ri isnadi ten fe da'afa ele gento as-samali da'ifun to fa huwa rafidijun رافضي انت امام امام بن محمد ابي ابن معين انتوا صوا قالوا ليس بشيء واني ليس بشيء لراوا الفاضل الجرحي انتوا ليس بشيء سو انتين ولي بحث حديثي راني ان امام النسائي نا جارو حارث انه المساقط الثمالي لراوا انه اسناد الحديث اسناد الاثر تفكيه الجموع النسائي اونسو بليسا بيثقه ونيكيثيق اتي االمام بن حبان ان سو بي كثير الوهم ومن سياسه لوكوكوا حتى خرج عن حد الاستجاد به سريعة مع قلو في التشاي في كومبي بي ان تي في اورا سريرا مع قلوب في تشي في تشيعته بي تشايوره ashemo pe lara won hadithi lara won ah asbabul jarh honani al bidah lara won so pe bidah e wa o en ati tiko ah uh, tiko ile ni so asabuti won ile ara ni so asabuti konile ni toripe uh, abuifun so meta bawo itumare itumare oje nton sanfani pupo gen bawo juro lati salaye ipin ti awon eyan pinse eyan le mo wo pe ah bawo lati le so pe asabun je duif ka tumo so pe kawo itumare be ni angule mama seley tí a bá lọ́wọ́nú ṣe ti sílẹ̀ tó bọ̀nìífà a ṣeif muhammadu nasiru jilal albani wọ́n sálàyé ilé tó pọ̀ bí n nínú àwọn hadis yìí tó yí pé bọ̀nìífà ni wọ́n su gba a ọmọ àwọn olùmọ́ سو so, وني سنيسبان لا صدنا بي صلى الله عليه وسلم شنو راه توقسنو ننا حكم سو مولوا ا لوكين باتيو با تي حللنا ان كاكيو سي حرام ان ككن تو با حديث نراجع حديث دوانو الترجيب والترهيبني ام وصله من من لو ديبي so, ا ابن ابي حاتم يبا al-jarshu wa ta'adini so,ele onibi awoluma idini ti bo eto teswa junawara awoluma onan ni pe ara si pe awon ma so uh, okay. well, pe so allora. so, okay uh, so a kun bi awon eto ba asibai ologun asibai kini ke kini ke so tufa ti o risisi awon iro atawon risisi nkan mi to fi won e hadithu a du'if en bo يعني لو نينو الترغيب والترهيب كليت موزوقو ما غبب بيني علي ما ابن علي ما ابن رجب طبقات الحانامله نعم صو نينو باب الترغيب والترهيب وحديثه ضعيف ا او سيجه بيغامي ادي تن ضعيف وني بي هو سي اعتباره او رو كوبويا حديث تو وجه سو ليه يعني با سو كاو اجماع حديث ا واصو بي علي صفي. الناس ثلاثه وني نوعين يعني يعني متانيوا عالم مرباني وني علماء tó jẹ́ rọ̀baa ni alìmọ̀ rọ̀baa ni wàmú tààllìmù alàṣàdì ìnìyà àti ẹni tó ń wáyìí mọ̀ tó wà lórí ọ̀nà kyotilla wa hamajin كل ناقم يميلون مع كل صائح بوبو على ريو سانام سان لامسامالون في لم يستبيئوا بنور العلم مو ني مالا بلي مالاما مو وا ايمال بلي مالاما ولم يلجئوا الى ركن وثيق مو سي لو سي اون او سي دي, مو دي مو و لسن و لسن صدره ثم ذكر كلاما في فهم العلم الميم مرجم ثقلين او اسوا ان ولا تنبه فهمه بني من روايه اا روايه ثم بابا توجد ضعيف بني هو علي بيقول اسوا ان او جو ميما امره تو جو ميما الى ان قال تروف واسو ها هو واسو ها ويقول كان سوى ها هنا ان ها هنا اني بي بايو لعلما جمع اني بي بايو ان ها هنا لعلم لعلما جمع نيمه طه لوحد اني بي بايو نيمه بيده الى صدره اوا نواسي سو وان سمو حديثي بي علي النواسي ايار ريفا لو اصبت له حمله تيماري ان تيوجي با ان ان تيوج ان تيوج بين تيماري بل اصيب لقنا اونين اونين كودا mo mo ti ri eniti o eniti o gbe mo re eniti o fe gba ghayra mamun sumata mi yo bale lori re ghayra mamunin alay sumata على عباده او وانسي ايدارارن با لوري awon eru re على اوليائه او o tu mo pe lona ti o على اوليائه on lo lawo lori awon ori ba ori iru para yin para bo akoko chune awon qadan li hamalatil haqq la basira ta fi ahna'ihi oni adi iru en elomitun ri to fe gba imeyi ti won gba ti won wa imat pe benin yo matele monqadan li hamalatil haqq yuma tari bayuma tari yuma bolosi awon ti won di imam yobgon yoma gbolosi won lenu la basira ta fi ahna'ihi amon gangan ko ni agboyi kankan ni okan re ni ayare yanqadihu shakku fi qalbihi li awwali 'aribin min shubhatin iruju te won e yiki ni ìyè méjì tó ti máa ń wọ kan rẹ̀ ní ìgbáláwọ̀wáì tí ìrújú bá sẹ́rí yọ báyìí ìyè méjì man sáré o máa tó ti wọ kan rẹ̀ ni o tẹ̀sọ́wájú o ní ala laazawalazaarik kò sí pẹ̀lọ àwọn elé bi dad bi ladzat salasil qiyada oni awon humun bi ladzat abia n do se pe to se pe o ti o ti deri sinu igbadun ati ife ku fe okan salisul qiyadi bi shahawat en do se pe en do kan fa infa ka kiribi second ife nu long fayro ni be kaakiri ni sekefeke aw ina leke tan na won to wonri to fe gba imalodo won niyan aw mogron bi jam'il amwali se ko ti terin ati diba won walaysa min وني او مغرما بالجمع اقرب شيء شبها بهما الانعام السائمه وني انتوا سما عميجي جو ني ا ني اكوي انت في وينجو وهنا ني الانعام السائمه وني awon eranko ti en ma n da ti en ma si man je won من قائمين لله وني الى وني باسوفو ني اني تيومادو سيفورابا بحجتين بالوري اما ظاهرا مشهورا يالا كزبي الله سبحانه وتعالى يوفيها يغبا خائفا مغمورا ابيو مبرو يوجاني تيوا بام تبطل حجج حجج الله وبياناته koma se pe ibakan wa wa so se pe eri olorun oba ati awon alaye re oni si lori le niba kankan wa kamza wa aina ulaik ama mi lo ni won ibuna si wa wallahi alaqalluna adadan awon akere julon kan wal a'zamuna inda allahi qadran ama ati awon alaye hater yóò dì àwòrán àwòrán nùzọ́rọ́ àwòrán títí tí wọ́n fi gbé fún ẹ̀rọ àwọn tó dàbí wọn ẹ̀rọ àwọn ẹni yìí wọ́n tún jógún wọ́n tún fi jékó jógún wọn ìn tó wà lọ́wọ́ هجم بهم العلم على حقيقه البصيره اما اوتيوان لو سبي ا با با انتن بين ام غنغه اما, إما اوتيوان لو سبي با با روح اليقين وسيجاني ا امي دودو غنغه امي امدجو واستلن مستوعره المترفون won si won si sero in to se pe awon eni to se pe ah al se pe so awon mutarifun wastalanu mastawarahu al mutarifun awon ni su bima stawhasha minhu won si gbatito won won baa won mu won baa won ko baa raa won mu inti anwa laimo kan tan ka kan mu bil mahall al a'na woni won won wa o wà ó óso papọ̀ mọ́ àyí tó gajù lọ ni. òlá ìka kùlọ̀fà olóhì fi arùdìhì wọ̀dọ̀ àtò ìràdínìhì àwọn iléyì gangan àwọn ló rọrọ̀ so rán ọba ní orílẹ̀ rẹ̀ àwọn tàbí àwọn náà sí máa ń pẹ̀pẹ̀ sí ẹ̀sìn a uh, ni ba to ba fe ni ba to so asari ni so asari ni so asari ge mo se so o ma o gba juma gan ni no awatira lo dada so mo da. so, uh, si so, ma asari wa da so a ka wa asari si wa ju ka to wo ala yi alimani bi la fi wo awon abana yokun asaru asari ge ge tem a fe tem a fe gbo agboye re dada علي ما القيم رحمه الله تعالى لن مفتاح دار السعادة مفتاح دار سعاده وسلا يسري مين 80 بيجز لو مو دامي دا لو جدا 80 بيجز تو بايا تو بيني 80 بيجز لو ني علي القيم علي ما ابن القيم نفس عليه اثروا عليه نافس عليه مفتاح دار سعاده زو so, ا كسانفاني نينو انايمو نيمبا تا تي بو ايتمره ني سكي كا انايمو تون جيكو سانسان على سبيل النجاح وهم من رياء اتبع كل ناقي كل صائح لم يستنيروا بنور العلم ولم يلجؤوا الى ركن موثيق يبين كان هذا so edo kan ni pe alilimu khairun min almal so iben yin almamu ko yimo saraye on to pogan awon onagba awon ona to le ni fi hazil fi sanaye bulun عمر يوكو ام غغنان سالاي رينو اباراتو كنينو لينينلي انوي بن القائم رحمه الله تعالى وصلنا الى رقم 29 بعد ال100 اوجو اوجو 29 اوجو كوانيرا 29 تفين سالاي ولاتيم بيمما اتيلايني قايم ما سو ني العلم ابن القيم ان ترسال في صدق اني وني قال ابو بكر الخطيب الخطيب البغدادي انا ونبل رباعي سو هذا حديث حسن ابو بكر الخطيب وصحيح حديثه حسن من أحسن الاحاديث معنا انه هو حديث تدجو متمني واشرفها لفظا اتي توللجو ني اون غلوهون وتقسيم امير المؤمنين بي ani si wadju faa mu'minii ali mo se pin awon eyan wa taqsimu amirul mu'minina annasa bi ani si wadju faa mu'minii to se pin awon eyan fi awwali fi awwalihim ni ibereere taqsimun fi wayati siham mo to se lafia de o gongoni wa nihayatus sadani o si to لا يخلو من احد الاقسام او ايا وولي ببا بساكو نو اكمي اكمي تاين وو التي ذكرها تويเป اا توي كو اا مع كمال العقل وازاحه العلل ون تويเป انيه او بين لاكاي تي او يكون عالما يلا كوس تي او ديو ما أو متعلمان أبي يوم جانت يوم وميم أو مغفلان للعلم أبي نتو سيبي وطلبه ليس بعالم ولا أو مغفلان للعلم وطلبه أبي نتو سيبي أبي نتو سيبي ليس بعالم كيس يوميما ولا طالب الله كيس سيدي تسوما فالعالم رباني àwọn fẹ́ sára yí pé tanẹ̀ tí ń jẹ́ alàáraàlìmú àrọ̀ báyìí tí ó wà níbẹ̀rẹ̀ arthurian, àni hùwa lẹ́bí láti yádá tààrà fàábrì hì le fàábrì nì ẹni tó sì pé kò le ní alékún ọlá fil wasfi lahu بانه هو رباني جون ولتي ونرو يفونيني به نيبي رباني جون واسبه التي يقتبيه العلم لاهلي يرونيكاني توما سيبي انتي اما في اوروين او من قداندا ويمنع وصفه بما خالفه بما خالفها اي انتي اما في العالم رباني فو اي وسلي في ان في اوروين ومعنى الرباني في اللغه واني جمع رباني نينو دي لارباوا اروفيع في العلم العالي من العالي المنزله في واني اروفيع الدرجه في العلم يعني تقولك يبورك العالي المنزله فيه يعني تقولك اوغا ني اونن كنيا العالم الرباني اتملقتي الخطيب البغدادي توفن العالم الرباني توفنيا وعلى ذلك حملوا قوله تعالى اولي انه في طغورا وبل و لا ينههم الربانيون والاحبار كباسي كوان الربانيون اتعوا افاوان افاوان يهودين كنيا احبار سواء الربانيون kubaye to won won laula yanha yuna wal ahbab kubaye ba rabbani afa yahudi won ko wa qaulu ba to ona ba so ji eje rabbani ji ko na sa'id ibn jubayr won ni sa'id ibn jubayr so to hukama' fuqaha aun to so pe oludajo ni won won اني ابو رزيني سوكو يفوكو هاون علماء اماني وقال ابو عمر الزاهد ماني ابو عمر الزاهد سوكو سالت ثعلبا وانا وجي ثعلبا ان هذا الحرف نيبا بيني وهو ارباني بولون ورباني فقال هو سوكو سالت ابن الأعرابي ابن الاعرابي بيوم فقال هو سوكو اذا كان الرجل عالما عاملا معلما wọ́n tó báyé pé èyàn jẹ́ onímìmá o tún wọ́n a fi màa si sẹ́sẹ́ ò tún wọ́n ń kọ àwọn èyàn nímá kí ìlàláwò wọ́n wọ́n wọ́n wọ́n sọ fún pé ha dáa rọ̀bá ní jù ní wọ́n ma ní ha rọ̀bá Ninu lèrè ninu iroyin ninu iroyin metetayi ndamiyakuli lehu mo ni so fun pe robbani jun nima fi ni pe ni robbani nima sumo fi ko ni pe nima ni on lo on gangan lo ni pe ni on on on ni pe ni الخطيب البغداري وقال ابن, ابن العبالي اسقه عن النحويين ابا ونطل النحو ان الربانيين احنا تركوا ان الربانيين منصوبون الى الرب وفي مات الصداة قرام عبالي ادي توم الامام الخطيب البغداري توم اثوم رباني ربا رباني العالم الرباني يتومعنا وقال oni rofi'u daraja en to se pe ipore gage ituma elekiji oni en to se fiti sara unnahu oni la so rola ba ni wọ́n ni a yẹ̀rí al so, alif, alifati nùnùnù tí wọ́n ni a bá fẹ́sẹ́ nasabu nke sára nke irú o a rọ́bùn yẹn tí wọ́n So fẹ́sẹ́ nasabu rẹ̀ rọ̀bí lẹ́kún jẹ́ rọ̀bí yáà yọ́ kàfí a ti rẹ̀ ní ya almushad ni èyàn Rabbi kéèsùn òní kẹranláì. so alifati nùn o ti wa kọmàáì. wọ́n ni zidata ìdítà fi lé méjè jù kún lè lọ mọ́bà alágọ́ finnasar wọ́n fe fi jẹ́ kó dé ogungú ni wọ́n fẹ́ fi kánipá ọ̀lọ̀báni wọ́n fẹ́ fi kánipáni a ti ible alambarisoku ewo yaman so ni lihyani ati jumani na o ni lihyani en o ni ida kanu aziman lihya wa juma to ba je pe o ati juma ntan pe ni lihya بونيو تو غونغان ابن الانباري انتو في تونس غبي القتيب البغدادي قال واما المتعلم واتصل عين تو جه العالم الرباني تا واما المتعلم على سبيل النجاح وني ان تو واما تو فهو الطالب بتعلمه ان ان تو ان تو والقاصد به نجاته تون وا پيلو يما تون كيسي پي في, كي في جي... كو جو الله اكبر اي في رو رو ين تي نوايما ون... والمتعالم متعلم على سبيل النجاه فنتو كان ان تون وایما في لارا ري كيسي پي لوني ان تا و سا ما واملو. ما وایما كو في لارا ما وایما كو في لجنا سي ma wa yi ma dof le jina sa won da da da le nton kan ma gba mo yin gban yanju ne pe sa mo wa melo so sugbon en to ma wa yi ma ko ba fi lara re yo mo pe mo ba se n wa yi bu do ma wa yi ma wa pelu yi ma yen o pelu se fi n wa ko lu ko ki on ma ra awon eto lare awon to je oran yan fi tadyi' alfurudil wajibati to je oran yan ko ma ra lare walrqbata bi nafsihi an ati ko ma ko ma fe pati ki en ma fe joko ti ki o dabi tena se se won dabi tena ko so wa ni thumma wani akpakanna awon to ti عن الناس ما لم يكن من ko fun awon eyan ani nas ma lam yakun min ahli al ilmi woni wa qad nafa ba'd al mutaqaddimin an al nas man lam yakun min ahli al ilmi woni won ti لوكم باسي واسي وانو اني ما وعما لقسم الثالثه يا ملائكه تاع فهم المهملون لانفسهم او ني اوتو والحال الخسيسه التي هي في الخسيس الاوحد والهبوط الاصلن اي تو بوون لو واني ibito ibito yepereju ibi ohun lo wa nbe alati la manzila ta bada ha fil jahim tuzikwe kosi pomi uzanyire to po leyin uh, ayi ruai makanbe kosi pomi lerin ayi ruai makanbe wala ha fi suqut kosi sinkani to to wa labere ninu wama ahsana ma shabbahum bihamaji ria'a onin ki lo daju en to tofir, ní pé àwọn níwọ́n dàbi gẹ́gẹ́ bí rọ̀tí-rọ̀tí inú àwọn èèyàn wà máa yóò sáà bá hu dùnátù náà sí wà arọ̀ zuluhùn ìrùn kábáyẹn àwọn èèyàn tó bá jẹ́ àwọn èèyàn ẹ̀yẹ́ pẹ̀rẹ àtàwọn èèyàn yẹ̀yẹ́ واني والرعاء واني انتو انتو جاء الرعاء المتبدد انتو فك المتفرق انتو قنية ليلة ننقل اني الرعاء او اني باس فك واني قنية ليلة والناعق انت الصائح يعني تنقل الو اترى الصاحة وهو في هذا الموضع الواعي واني بيباي oma lo fon en tin damaje ni yuqalu naqaru wa'i bil ghanam yan'aqu wani wama so pe naqaru wa'i bil ghanam yan'aqu ida sahbaha nibati nibati eni ton en ton damaje ni nibati o ba pe on na on na ko ni la yanani bulu ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع ودغجي بيان تين بين تنو تنريبي انتو غب الا دعاءا ونداءا فهم لا يعقلون عفوا بسني سمون وبكمن وعمي ا اديتي نيما بيسي ني ادهنيما ونحن نشير الى بعض ما في هذا الحديث من الفوائد اوسي واتو كاسينسي اه سو ا ابن القيم وتي كو وتي لونتا فلو نو الخطيب البغدادي تا اي تو كونتا ما كاسينسي با ابن القيم سو اورو الخطيب البغدادي امام ابن القيم وقف في السلايام ان كتو مكوفي صنعه ليه او ان كان تو وان وجو سو نينو تيرا الفقي الخطيب البغدادي المام يراجع بنو... القيم انا افعل سلايه حديث غنغ فما ما با او انا افعل شرح هذا تقسيم حاصل للناس المام القيم سو it mi to se pe o ko gbo awon eyan sinu leleyi wa huwa al-waqi' buziri gele naniyan gegebe gelebe nanlo seri naniyan fa innal abida tudu ko eru imma an yakuna qol hasala kamala hu min al-ilmi wal 'amal aw to lekan na o pada ri at in to pe اولا ابيكما جبن فالاول في العالم الرباني انت تقول العالم الرباني وثاني الا كيجي تكون نفسه متحركا في طلب ذلك الكمال ساعيه في ادراكه اذا لا كيجي انت تقول يالا يوم لا يوم اب ونانيما ساعيه في ادراكها يوم ينجو لا تيلا او لا ابي هو المتعلم على سبيل النجاه وني اني لاكيجي اون لن سيبي اون وايما ا العالم الرباني علاه كو ني اون لن تو يبو بينيما سيبي اميرين o nna galati pilati jeni ti pe wa thani ala kejo huwa almutalimu ala sabili an najah eni to ji pe o nwa wa thanithu ala ke ta so le والثاني هو الطالب الايك يتا لينتو هو المحروم الا لاكي والثاني هو أنا الطالب انا لاكي جلنتو لي بابا لينتو وان الطالب والثاني هو المحروم انا لاكي يتا لينتو ديو تيوجي وكو فباطاطا نبي والعالم الرباني قال ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما هو المعلم وملائكه كونيا اخذ من التربية ومن ولا ترى كيم ما التربيه الناس بالعلم ومن ومن يانيا ويربيهم به كما يربي الطفل ابوه وني جابوسي دي بي وني او سين ري وان لوري ري كابوسي دي بي اوماي كيكيري بابا ري نري جيجي هو الفقيح العليم الحكيم ان دوسي تو اني ما يجله او تون واجي اوميما قال سيباوي واني ابن القيون سيباوي سيباوي سيباوي زادوا ألفاً ونوناً في رباني وفي ألفة النون وفي اللي رباني إذا أرادوا تخصيصاً بالإلم الرب تبا في داسا لسي قياء أني ليوا إما طلال لن تباوك وتعالى وكما قالوا شعراني كما قالوا شعراني أبي اللي حياني ومن لو شعراني فانتو abi de hiyani pe tuba nyan banga ma na qawli sibawi ituma qawlu sibawi ni pe a do mi ko yim lon soro baye rahimahullah qala an ko ki wala به wa pelore anna hadha alalima ni pe من علم علما ما ومن في ما تلون يتصيع تي سدو ري ياتسي اوان الومي تي وني اي كي اي تو قال الواحدي الواحدي سوتي فر على قوله وني رباني منصوب إلى الرب و في تي على معنى التخصيص بعلم الرب تريك اون دا ساليس با لوي توني سكو بعلم الشريعة أي بعلم الشريعة قالوا ما شريعه وصفات الرب تبارك وتعالى اتيان و رؤيان قال المبرج المبرج سوي لارنوا ا اغبافا لوكو تان جيمون وني رباني الذي يرب العلم ويرب الناس به انتمان انتمان ريما تو سي مان ري اوان ايا لوري تو مان يعلمهم ويسلشهم ومن ينتون ومن ومن كونوا يستموا فيتون سي يرب الناس ابي في لويما يان وعلى قوله وني لوري بولوون راهي الامام هو لا ترى رب ربا يرب ربان اي تربيه كيما ريا كيما ادوكيتين كيما كورتيجين وننتني تربيه فهو منصوب الى وفي تسارة تربيه ما فيش صارت تربيهني يربي يعلمه ليكمل وغانغان ري مارار كوبافيبي ويتيم كوبا كوسي كو كوسي كودي اا ايبين بقيامه عليه وتعهده اياه اوسين اوسين او ما باراي ما اوجي كي ما كومو لا كما يربي صاحب المال ماله جابو زينتونيوو جاج بو سي مان ريوو وي ويرب الناس به او سين مان سييوو ري او ما فين ري اوان يا نا كما يربي الاطفال اولياءهم جابو زيبي اوان تي وان جي عالموتو وان ما كي وليس من هذا قوله كما واسيبو العالم الرباني او ياتوسي بولو و الله و الله و سبي وكا ايمن من نبي قتل معه ربيون كثيرون وني كما سيبوك ربيونا هنا الجماعات انت غالي كلوري بإجماع المفسرين قيل إنه من رب وولا ترى رباني بكسر الراء وهي الجماعة جماعة وقال الجوهري الجوهري سأقول الرببي واحد ربيين ربي ومن أجا أي وكفون ربيين وهم الألوف من الناس ونأقول أنهم سأقولون ونأقولون ribijin qala ta'ala Allah baso pe wa ka'im min nabiyin qatala ma'ahu ribijuna kathirun fama wa fama wahanu lima asabahum melo melo no an nabiy Allah baso pe won in to de ba won nu adanwo wa la yusofu alalimu bikaunihi le iroyin olumo حتى يكون عاملا في ما في, في ما في حتى يكون عاملا بعلمه ثم فيما ثم فيما معلما له يسمى في ف هذا قسم يكلمك و القسم الثاني يكلمك متعلم على سبيل النجاة الذين قالوا ان تج عالم رباني تنغبو و نقول ان في او علي و القسم الثاني متعلم على سبيل النجاة en to wa yimo to wa loju ona bi otila ay qasidan bi ilmihi هو en في gba أن ru pelu imare ti o bi osela huwal mukhlishu fi taallumihi en to siri pe o ni ikhlasi ni diman ti nwa al mutaallimu ma yanfa'uhu on kon ti o illa إلا بهذه الأمور al umuri sarasa fa innahu in ta'allama ma yaduruhu won ni farayaqulu al muta'allimu ala sabili najatin illa bi hadhihi al umuri sarasa fa innahu in ta'allama ma yaduruhu won لم يكن على سبيل النجاة سلوجون تيوتي لانيين وان تعلم ما ينتفع به ما ينتفع به تووا وان تو سيبي اوان ايان مان سانفاني لا تارا به فكذلك سوبون ووا توري كوبا فيلا او تو مبي كووا نيتوري كو ديموكليس نيا ما كاتو سيبي اوان ايان مان توري ا ومان لا تارا لري لايات للقيامه سوبون ووا توري في ري ان تو واني متعلم على سبيل النجا فانت تعلم وان تعلمه ولم يعمل به باس ان يكون ليسس لم يحصل له النجا كن كن لي ولهذا وصفه بكونه على السبيل يديني دافيرون يبلو اوالو على طريق التي تنجي اوالو جو انا تي وليس حرف على àwọn ènìyàn kan wa sọ pé gbolóò ẹ̀kẹ́lìmà a harafi halà wà má ma mìláàfì àti n tó wọlítọ̀. mùta'álìẹ̀kan bi mùta'álìmì kò so papọ mọ mùta'álìmọ̀. tó rí pé nínú nacho give us a quick pronoun a bí prepositions dari in the house fún àwọn olè dáwà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 ààrẹ tí ó mọ̀ kawa ìtumapé ìyánsẹ nkàkawá kíyàmbá sọ pé ọndíté bó ń sìn o gbọ́dọ̀ mú so tí ó mọ̀ mú ìtumapé aksí àkàkàwá tí ó tí ó tíí ọndíté bó sọ papọ̀ ma eyo mu nkan kan ti o ma mu itumai sewa chi meje o so papo ma oni wale sa harfu ala wa ma'amila fihi muta'alliqan bi muta'allim oni kama aro gbolu mu ala ati ati n to so papo ma awon ani naja' ala muta'allim illa ala wajhi illa ala wajhi tadmin aya se pe to ba ti e fe so papo mo muta'allim kuni se pe ohun ni o so papo mo directly be yo ko sinuni yo ko sinuni ke se pe yo so papo mo directly on wadi ojona wolu won oti la ko won ba fi mi loju e fa ta'allumuhu tabtishun ala sabilil najah allah akbar e ubia alaimu ibn qayyim se tuki ni woni fa ta'allumuhu busin wa yumayen on wadi fun on wadi ba oni o se ba ló wá pẹ̀lú ó túnmọ̀ pípọ̀ bẹn tó bá tí ń wáyìí màá ó ti wà lórí sẹ̀bílì nàìjá ni so tó ala yí pé kèèṣùn ló ta alákọ̀ pẹ̀lú oye so mọ̀tà áàlìmù alàṣẹ̀bílì on waima ti o so ti o je ko wa lori oju ona ti o fi la ni but ta ba ala ona ti o fi se pelu o tun fi n fi ke wa loju ona to fi darajati thaniya وليس ممن تعلمه ليُماري به السفهاء لي ابي كوبا فيلي في وان عليما كان كو في وان سي يي ابي كوبا فيلي في وان فيغا بغا بيلو وان عليما كان او يجار به العلماء ابي كوبا فيلي فيغا بغا بيلو وان علماء او يس او يسرف وجوه الناس اليه ابي كوبا في دجو وان ين من اهلنا وين ناني كما جاء في الحديث يبصوانن الحديث وثبته ابو نعيم ابو نعيم سفي نله وابو عمرو ابن صلاح اتي ابو عمرو ابن صلاح سو اول ما طبج علوم الحديث وغيرهما اتي امينه تمام في حديث دفنله قال ابن صلاح ابن صلاح ستق وثبت ابو نعيم ايضا وني ابو نعيم وفي نله وفي حديثه نله قوله من تعلم علما بو في توى واي مما يبتغى به وجه الله انه انما في نواه وجو لا يتعلمه الا يلسي به عرضه من الدنيا كوعي في كوباية في ري كان نواه لا يجد رائحه رائحه الجنه كن ابن الجنه كن ابن الجنه قولون تي ا قولون كما بي سيبي فائده نعيم وني أبو نعيم وفي اه حبيبي وافي يا نايله ابو نعيم انتما نكوا ابو نعيم اونيكي نينو هلياه الاولياء اه وي وان هو حديثكم يبقى ده وان حديثه ده ما عضو هو so owanu owanure ninu hidatu alawliyawo se o ri abunu'aymi awon ulama ba gba jura awon to wa leyin won ma nso gan pe inji abunu'aymi ba tan ba se infirad pelore izan farada abunu'ayid to wa iku abunu'aymi ni kan wa ki a yan ti wa بينها يروا الحديث حديث تم واينا واي. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا يصيب به عارضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه حديثي حديثي حديث مرسلني. حديث زيبي حديث مرسل حديث مرسل حديث وني حديث مرسل حديث مرسل ني صلى الله عليه وسلم نكنيه حديث مرسل حديث مرسل ني وانا جي حديث فيلا حديث او انا صلى الله عليه وسلم او لمامي سوเป نيเป lára wọn sọ sọ pé ìsinájú rẹ́bà tàn àìf ohun ni àbòzóra a tàbí àbòzóra a tàbí àbòzóra a cí i àgẹ́bí ìbìnà àbì hátìl gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́g gbogbo stabata sabbata ba lo gangan ninu a hadis ito ma re ni pe in yaso aha hadis ina n peyi stabata hoto ipo ta ba ni sabitun Sabitun ta ma n lo fun ni pe enitoje pe ento si pe haizulowar kowi lai awon maron tipu tadiri to to gaji ni ta ma kulo nya pelu sabiton so a hadisun sabita sere hadis se re sabit, pè sabbat an ṣùgbọ́n àlàálẹ́mọ̀tọ̀ alìmọ̀alìlì wọ́n sọ a àwọn yen le sì tira àbúnú ayin wọ́n ó lògbó lóhun sọbútí,ìtánsì gbàlérò ní pé tíra yẹnle lẹ́nu tíra So, adta harifi yigin awon olamani makon oloriya pe awon hasana so olamani to ma pe bo ya sabitun aani nabi isa ala'uwa a senako to ma kone annabi sallallahu alaihi wasallam so uh, قال وثبت ايضا قوله ان باكنا او فينله بيقول ان لا شاء الله سبحانه وتعالى انني اشد الناس عذابا يوم القيامه ان جو جاي يجدلو جو بيندي عالم لم ينفعه علم لم ينفعه بعلمه ولما توتي اماره كوسلانفني اه لران وروي تو ونينو تو با حديثه وا وني ان كان عثمان البيري وني عثمان البيري وني انتو الضعيف الحديث وني اه ضعيف الحديث اللي العلامه علي العراقي الحافظ العراقي وضع عفاره بكنا ابن عبد البر او انه اتمام مين نوعه وفلا دي سمط هذا البري سو وانسي كان عليه حديث ديواني مرفوع سو اما ونمجي حديث يبغى ا كواني مرفوع سو كواني مرفوع انت من انواع الحديث المردود نعم ارم المقيم شديدي و مو سوي و ثبت قوله و نبيك باك باك انه فينا بيقولوا ان الناس عذابا يوم القيامه انتو جاي يا جلود و غندي عالم لم, لم ينفعه الله بعلمه لم ينفعه الله بعلمه الله ابوجي كيما ركو سي لافان سوفها ولا في ليس فيهم اما حديثي تسطي حديثي انا حديث مي تو له سو ها حديث له لاون ني to je ko se pe ituma hadisi yin rin le to je ko fa yanu awan hadisi mejeji to muslim to je pe in farada bihi da la to je pe awan hadisi pe muslim ba wati osinu bukhari bal ala il halakia awon ta wọn a lori ori ona ipanu na were na o zubi ilahi emir al-ghazali an biyanu wa ba ko sowa ninu yapere al-kism of the nysa al-maharum en to se pe o o tere won ko fun won ko imaye fun en to gun rikon women fada alimun roti roti alimun kese وانهمج من الناس ان دهซिन पे नि हमजो حمقا ومحمقاهم ama to si pe awon ni won go julani won wa jahalatuhum ama don si ja afon foraju na ma pe ni hamaj wa asluhu minan hamaj wani ipi dena la ta hamaj ni jamu hamaja jamu loje wa huwa dhubab musaghira oni sisiki keri kal fi ala to Waaayun, man wa ni oju awon agontan wadawab ya yanako yuku wa ayun wa ayunha to siman ba lori o man ba lori awon oju won ati eyinju won fashabaha hama janasi bi bi awon yan se man bakase man datale awon yan kiri to we bi esan siyna bi akokolina bo se man ngo bo se man lo ni aidon مسدر وني همج مسدرني قال الراجز قد حالك تجاراتنا من الهمج وان تجع تاكل عتودا أو او او بذح اوكي قد حالك تجاراتنا من الهمج وان تجع تاكل عتودا أو بذح وني الراجز امام ابن القيم قد حلكت جارتنا من الحمج وني وني اروجز ان تكونن بله بحر رجز ولو صبي قد حلكت جارتنا من الحمج الا بقليه وا اوتي قام لا ترى حمج ارمي مقي و ان حمج مصدر من مصدره في امر المعيشه كيما سي iya ma dari wa o ti parun latara او بذخ الله اعلم تنقلهم وقولهم حمج حميج مثل ليل لايل وني انت غبالي رو بيلو حمج حميج وداك يبي يقولوا ما صو ليل لايل وما في التوكيد ناتمبان so, اهو سو ا ما التوكيد ني حمج حميج سو وما فين ا توكيدي ان من الناس سو تمامي ليل الليل ورتو دودو يا بي حماجن حامجن من الناس وني من الناس الحمقاء امو مغم لا يعتد بهم اوتيو كاقو نغني ارعا ا وقوله اتبع كل ناعق وني بولومو تاندو في صلا علي توزو بي اتبع كل ناعق او تمن تلبو بونتي بان تو با ساتيري تين صورو من صحابيهم وداعوهم تبعوهم بوبن توبا تو با بيوان تو تو با تو با سواء دعاء الى هدى يلا هوكو ما سونا يمان ضلال عبد الله لهم مو بالذي يدعون إليه أحق يلا أجيو دودني هو يلا أجيو دودني أمباطم أبو جيرا فهم يستجيبون لدعوته وكما دائب تيرلون وهؤلاء من أضره الخلق أولئي من أضره الخلق أولئي من أولئي أولئي من على الاديان لورياسن يونيه او اني او اني وني عددا او توريفا ونا بوج عند الله قدرا او انا كيرجوني يي لودوران با وهم حطب كل فتنه او اني ما فين فانا بوبو فتنه بهم تو قدو او انا ما فين برامها اون ناس ني ومان فين ومان فين كناق و في جوداده اوناني ومان فين كناق و في جوداده وني و يشبض رموها فانها يعتزلها اونودي و نترب اون تو نجه اليسن تشبيها لهم بالانعام من فيه ونراكون ترق نعيق لا يقول دا انا ما نكون نعيق من التي ينعق بها رواع تقول لي اول دا انا من من فتهذهب منه معه اين ذهب هو ما تي لازم من دا قال الله تعالى الله بسوقي امثل الذين كفروا اكوي اوان تاس الذين الذي ينعق بما لا يسمع oda yen benin tin pe en ti o gbo ni yan'iqu bima la yasma' on pe en ti o gbo en ti o gbo on pe en ti o gbo illa du'aanan wa nida'ikan pe ntin pariwolasani summun gukun بِسْمِ اللهِ يَا فَوْجُنِي وَبِسْمِ وَلِي وَنِيلَاكَ وَهَذَا الَّذِي وَصَفَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَنِ 80 أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي رُؤْيَاهُ وَهُوَ مِنْ عَدَمِ عِلْمِهِمْ لَا تَرَا كُمْ نُورًا وَالظُّلْمَةُ قُلُوبِهِمْ آتِي وَظُلْمَةُ وَظُلْمَةُ قُلُوبِهِمْ آتِي أُكَانْ بُوسِي يفاركون بها بين الحق والبات تقول لدينا في سيات والعنى بل الكل عندهم سوا كان وقوله يميلون مع كل ريح وما التالي وفي لفظ مع كل سائح شبه عقولهم الضعيف بلغصني الضعيف وني اوفي لاكاي اتي وقوله اوفي وي بي ببوكي طلي a bi ka so pe opogi to le stemgi to le wa shbhal ahwiyata wal araa bil Owa o wa fi ifenu ati awon ori buruku o fi we ategun o fi la kai ti won we opogi Owa fi awon afenu ati awon orisirisi rori o fi we ategun wal qusnu yamilu ma'ar rih asimapuo pogi to balẹ yóó mọ̀tẹ̀ sí gbogbo bí yóó mọ̀tẹ̀ pẹ̀lú atẹ́gùn bi ibítá tegun bá tẹ̀sí lọ́wọ́n náà o pẹ̀sí ọkùnlù ha ọlá lákàá ìwọ̀n ẹrọ ẹni bẹ̀rẹ̀ tẹ̀míyàn lo máa kú le ha wà n الذي لا تتلاعب بها الريح لا تتلا لا تتلاعب بها الرياح تقيعتغون لي ما في شيء وهذا بخلاف المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن بالمؤمنين الي اودا جاجي بي داتجي ابري صلى الله عليه وسلم في لي قال تو في و مؤمني اودا جاجي بي دكيجا دكيجا كاوي تي انبي صلى الله عليه وسلم لي قال و او في او في وان وي بي تينكس من الزرع تفيئه الريح مره وتقيمه اخرى و تيبي تو دا كيبي بي يوم ما اتغون يوسي ما, ما جكو دوس والمنافق انا مي زوكوي منافق كشجره الأرزل. كشفت الأرض جرات الارض وذقه بيجي اا التي لا تقطع حتى تستحسل ايتو ديبي كولي ايجي موو كينغي ايافي ايgba tonba to se صحيح مخرج في الصحيحين so bo wanu bokori ati muslim ni ti a nabi sallallahu alaihi wasalam fiwe akore muslimi ati akore munafiqi woni fa inna hadhal masal woni eria kawe duriba lilmu'min wasiwe won si juwe mu'mini wa mayalqahu min awasifil balaa pelu awon kan ti ma ndeba ninu awon kò ní yẹ̀ kò ní máa bò yóò máa bẹ láàrin kó kó mọ́kó ẹni tí ó máa lálàáfíà àti kankan ní débà àtẹni tó zí pé yóò máa wánúwà danwò ní wà mẹ́sìnà tí ó wà mìíràn àti pé ọlọ́wọ̀n ọbọ̀ mọ́ يَمَارِلُ وَيَمِيلُ تَارَةً إِبَامِي يُمَتِّ نِبَامِي وَيَعْجِلُ الْأُخْرَى إِبَامِي يُسِدُّ دِدَمْبَامِي فَيُكَفَّ بِالْبَلَاءِ وَنُ مَا فِي وَمَا فِي شَيْءٍ دَادَافُنْ بِلُو آدَانْ وْتُمانْدِبا وَيُمَحَّسُ بِهِ مُسِيمَا فِفْوَامًا وَيُلَخَّصُ مِنْ كَدَرِهِ مُسِيمَا فِفْوَامًا ogun ti e bo bo kekferi egbinrin en ta gba loru pelu egbin tin ni pe egbin ah manawi wala yasluhu illa lilwuqud falesa fi isabatihi fi dunya woni ko sisi nkan kan ti ya fesi ya bi kan bi kan jonah so kan gi baye se so fi isabatihi fi dunya bian wa'il bada'i min ma fi isabati almu'min وني ان تون ديبا وني نومو ني نو ادانو كوداجي كوسي كوفي بيسي ا اوغمان كان فونเบه بيسي ني كوسي تي فهذه حال المؤمن في البلاء قالوا قوم سوكاي لي ني سي مومنين واما مع الاهواء ودعاه الفتن والضلال والبدع فكما قيل وني ايي مومنين pelu ifenu atawon olu pe pe fitna du'atul fitan awon olu ku fitna tan ni to po laye loni pe won po gan won si wa laarin awon salafiyun won si n pe pe awon salafina won wal dalal du'atul fitan wal dalal wal bid'a على العهد لا يلوي ولا يتغير ون تزول الجبال الراسيات وقلبه على, على العهد لا يلوي ولا يتغير ون تزول الجبال الراسيات ون اوان اوكي تو بس ني وقلبه اما وقتيه على العهد لا يلوي لوريا لوري دهون سي لا يهلوي كلا كونجي فدان ولا يتغير بسني كاوني ديبا وقوله لم يستبئ بنور العلم من واي ملئ بلهيما ولم يلجوا الى ركن موثق بسني مو مو دو بلهو اوكو تو دون سي سي بيانا السبب الذي جعلهم بتلك المسابه البارقم يستطيعتي بلونتا لو فيتي صدر علي تووا بني بي ان صلى دي تو زي بي حماج ريعا وهو انه لم يحصل لهم من العلم نورٌ ونبت إيمان كبيمال فهم يفركون به بين الحق والباطل في ليس يا طلاب يودو كما قال تعالى جاء بنبذ يا الذين امنوا اتقوا الله ولا من يعبد يودو اطيرا وبا كهسي وامنوا برسولي في كفلين من رحمتي اطلبوا مني لو ماجي نينو كره ويجعل لكم نورا يصفون امال تمشون بي دي تمام في يومين وقال تعالى الله بواسطه او من كان ميتا شئ ان توجهكم فاحييناه او اجي فدا وجعلنا له نورا اسجدكني مالك يمشي به في الناس كما مثله كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها تيوري جاري وقوله تعالى تقول الله يهدي به الله من تبع الهدى والله بما في التصون انت با تيلي يونو ريني صلو السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور باذن الله والله با مين يونو كو نينو غيكو لو سي دي وقوله واقول ولكن جعلناه نورا اما سي ني نهدي بهم من نشاء من عبادنا في انتو انتو فإذا في القلب بهذا النور تي صار بمنزله الحيران يو يواني انت الذي لا يدري اين يذهب تي فهو للحيراتيه ان يعني توري بوسنسيين ميجين بوسين بوسي دامو بطريق مقصوده يقولون كل صوت يسمعه بوم تو باغو نا يوما تيلي ولم يسكن قلب قلبهم من العلم ما تمتنع به من دعات الباطل تمو في ما تمتنع به من دعاه الباطل شوف في القران ودوكو لودا وان اولوเปเป بوروكو فان الحق ما في القلب اي توโดโดني بووبا تو باتين نيले سي اوكانيان قولي ابيح يور يور لابارا اوكانيان او دين كان وامتنع مما يدروه بو بونجو سي كوبا لارا با يوما كوزن ويخلقه تو سمى الله له حجه العلميه سلطانا يديني سي olorun ba subhanahu wa ta'ala eri eri to se pe eri pelu imani olodun ba ma n pe ni sooto ninu alquran oko abdu yutam min wa min dha'fi qalbihi woni eru shetan ki agboye re wa فإذا استقر فيه العلم تير يماتي وادوسبه النافع متوسمفني استنارت بصيرته ابو يري وبدرس تمنمن وقوي قلبه وكريبنسني اغبرا وهذان الاصلان ايدامجي وما قطبا السعاده وناني ايغونغوري ا ايجيري اعني العلم والقوه وناني كيننيما اسكينني اغبرا وصف بهما ما سبحانه المعلم الاول جبراء صلى الله وسلم عليه وعليه اللهم باسي في ماتي اغبارا Ọlọrun ba ti fi Ọrun Jibril Alayhi Salam ani in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa Ọlọrun ba royin Ojibiri pelu agbara mbi Ọlọrun ba so so pe innahu la qawlu rasulin karim hazi quwwatin 'inda dil 'arshi makiin ani 'allamahu shadidul quwa Ọlọrun ba royin pe ash-shayd ridul quwa en to se pe agbara re tun wa nipan orin le gan oloroba tun wa ro yin dibere genge fun ina pelu agbara lawon ba ni innahu laqawlu rasulin kari bulum o ti se to se pe alapale ni fi wa fihi ma'nan ahsan min wọ́n ni ó tún ní ìtumami tó ju ẹlẹ́ ìlọ ní pé bóòlù rẹ̀ pé bóòlù tí àálì yìí sọ pé àwọn tó ní pé ọkà wọn tẹ̀ pẹ̀lú gbogbo in tó bá débá wọn náà ni wọ́n ni wàhúwàláṣígbàkùn mímọ̀ وانت اعواني من اهل البصائر وان سنوا ان ان لا بغياره الذين استضاءوا بنور العلم توان توعى مل ملما ونلجوا الى عالم هو سلسله العلوم مستبسرين توكمنا انما اني هو اوي فقلدوه كما تلي وان اعني هو وايم فراما بسني هو وا كان تلي العلوم ولا فلا مستفسري ولا متبعين لمستفسر هو جانيتاً المؤمن بيسن موو جانيت ون تلولوما فإن الرجل تولكن يو إما أن يكون باصير يهلا واجه windows أو أعلى تقول م Legend支ح د tactile متمسل بباصير يقوله فلا مستفسر وإن الرجل هو أنه يستряд Wi decoration ولا متبعين لمستفسر ووو يستعني توان تل فإن الرجل تلقى إيو إما أن يكون بسيراً يأتي أنه يكون جاليرين فنعليه أو أعما أنه يكون أفجني متماسكاً ببسيرت يقوله كذلك أنه يكون مداريلي يكون مدمو أو أعما يكون بلا قائد أنه يكون أفجني جوكما أنه يكون مداريلي هذا هو كلام الإنمان بإبراع رحمه الله تعالى فإنه أكتاك أن نقول من أجل نقيم في سلاية <تصفيق> أثره إبري أثره عليه الناس ثلاثة عالم ربان ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاء أسباع كل ناعق يميلون مع كل صائح أن يستبيعوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق هذا والله عالم وصلى الله وصلى الله وصلى الله محمد وعلى آله وصحابه أجمعين سبحانك الله وحمدك أشبال لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك